ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوذون ليوم عظيم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 رآنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم على ربهم يومئذ محجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنت تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ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 يُسقَوْنَ مِنْ الرَّحِيقِ مَخْتُومٌ خِتامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنافِسَ الْمُتَنافِسُونَ وَمِزاجُهُ مِن تَسْنِي مِنْ عَيْنِي يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ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 وما أرسلوا عليهم هافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ذوب الكفار ما كانوا يفعلون